بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا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 وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَن تَدْعُوا إِلَى عباد اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاسرب عبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوى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 إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغليف البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم ان هذا ما كنتم به تمترون ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك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 فإنما يثرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم